Book two Twelve Ithna-a-shar Ithna-a-shar For A-k-drink-tia Ana ashrabu shai Ana ashrab shai اك ترنك كوفي انا اشرب قهوة انا اشرب قهوة اك ترنك من الراوواتر انا اشرب مياه معدنية انا اشرب مي معدنية ترنك يا اتيا ميتلمون اتشرب شاي مع ليمون؟ اتشرب شاي مع الليمون Drink your coffee met suiker اتشرب مع سكر اتشرب قهوه مع السكر Drink your water met ys ماء مع ثلج اتشرب ماء مع, مع الثلج هنا توجد حفلة هنا توجد حفلة Die الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا Die الناس, الناس يشربون خمر وبيرة الناس يشربون خمر وبيرة drink <تصفيق> <تشرب> الخمر اتشرب الخمر drink gay whiskey اتشرب ويسكي اتشرب ويسكي drink مع رم كولا مع رم, <تشرب> كولا مع رم> Ek hou nie van champagne nie. لا أحب الشمبانيا. لا أحب الشمبانيا. Ek hou nie van wyn nie. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Ek hou nie van bier nie. لا أحب البيرة. От van melk‘ kraind. waardieig ju hibdu alabene 50 source d kan't move en shokalaada op d kan't ours introductions. The frau have namensmachine. darauf hibdubentes. eleers叶 hij impatute laindolie.'tap d weESE.bags. 50まで.at vind de kan't. Christians, maar routische dollar van kom toellem. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت